أفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَطَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِهِ ضَيَاعًا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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَالِ السَّاعَةِ إِنَّا ظُنُّوا إِلا ظُنْوَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِمِينَ